اللهم الحمد لله قولا جل جل يسؤوا بالقول كلا وكان كتاب سلي ¿Qué pasa si uno de ولم يفرقوا بين احد منهم لسوف يؤتيهم فجوره وكان مكره غفورا رحيما يسالس اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سالس سأل موسى سأل اكثر سأل سأل I'm <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> مَا بِنا مِنْ بِنَامِ وَلِيْهِ وَنَا اُنْظُرْ اُنْظُرْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا ذَلِكَ يَوْمُ الْيَقِيْنِ إِنَّ جَاءَكَ الْهُدَى وَجَاءَكَ الْحِسَابُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ to قَوْلُهُمْ إِنَّ بَتَلَ الْمَسِيحَ وَمَا وَمَا وإن من أهل الكتاب كلا لأملن به قبل قردهم ويوم القيام يكون عليهم شريشا فبهن بهم من, من الذين آنوا وعونا عليهم طيبا كلا كلا كلا, كلا وبصفة سبيل الله كثيرا وأَكْلِهُ الْبَاقِيَ وَأَخْذِهِ أَمْوَالٌ نَاسِبَةٌ وَأَخْذِهِ أَمْوَالٌ نَاسِبَةٌ وَأَكْلِهِ الْبَاقِيَ وَأَخْذِهِ أَمْوَالٌ نَاسِبَةٌ وَأَكْلِهِ الْبَاقِيَ وَأَخْذِهِ لا راس راس في, في العلم والمبردون والمبردون لما إليك